روح لها قول لها غني لها احلى كلامي يتقال ولا في الاحلى وان دي اجمل له ليك ولا آه آه حسسها بكل في امان حسسها بكل حنان وان هوايك وستقبل ودي ودي في يدها A A <mark şartları> <tusuklı> <tusukodak> ترت وحنيرف و ولا, لحظة ردد ولا لحظة ردد في الأر في الار بالالبا Allah'a emanet غنيلها احلى كلايه في الاحلى وان دي اجمل عمرها اني يا احلى كلام يتقال وانا في احلام